بسم الله الرحمن الرحيم يكذب المنافقون قرانا نشهد انك لرسول من عند الله والله يعلم انك لرسول والله, والله, والله يشهد ان Quan pit la اسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم a yeah. Teksting av Nicolai